مريم. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ مادى ربه ندا شعر الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعل له ربي رضيا يا زكريا نُبَشِّرُكَ نبشرك بغلام اسمه يحيى لم لَهُ له من قبل سميا قال ربي اننا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغ من الكبر عتيا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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها, روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن من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 فقالوا للبشر احدا فقوولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا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 وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ رَائِقٌ نَبِيًّا جَعَلْنَا نَجْعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا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 الشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن؟ أيهم أشد على الرحمن عتيّا؟ ثم وَإِنْ منكم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حتما مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتقوا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا طَائِرُ الْمَوْتِ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 افَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُؤْتِيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ مِا اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أَلَمْ تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتنشق الأرض, وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْدَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا وَمَا ي